ونستعيده ونستدهيه ونستغفره فنعوه الله تعالى من شرور أنفسنا ونسيئات أعمالنا إنه من الله فلا مضل له ومن يبضل فلا ثالي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صل على ابراهيم وعلى الاله ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى الاله محمد كما باركت على ابراهيم وعلى الاله ابراهيم انك حميد مجيد وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى كتاب فضائل الصحابه رضي الله تعالى عنه قال الامام مسلم رحمه الله كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بل هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه ذكر الله تبارك وتعالى صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي أثبت صحبة الصديق رضي الله عنه هو رب العالمين تبارك وتعالى حين قال اذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا الله معنا اذا اخرجه الذين كفروا ثانيه اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار هو ابو بكر رضي الله عنه بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت عند أسحار السنة بالحديث أبي موسى رضي الله عنه لما حدث بين أبي بكر رضي الله عنه وبين عمر شيء فأسرع الصديق إلى عمر فندم على ذلك فجاءه فقال اغفر لي يا عمر فابى عليه عمر رضي الله عنه فذهب الصديق رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وقال يا رسول الله انه كان بيني وبين ابن القضاب شيء فاسرعت اليه فندمت فذكرك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا ابا بكر غفر الله لك يا ابا بكر غفر الله لك يا ابا ثم وعمر رضي الله عنه شعر بندره كيف ياتيه الصديق رضي الله عنه باوته فجاء عمر الى بيت ابي بكر فقال اثم ابو بكر قالوا لا فعلم انه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فلما اقبل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف القضر في وجهه صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت ووأساني بماله واهله ألستم, ألستم تارك لي صاحبي؟ ألستم تارك لي صاحبي؟ ألستم تارك لي صاحبي؟ قال الراوي فما قوذي بعدها رضي الله عنه فابو بكر رضي الله عنه وافضل هذه الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك بدا به الامام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى قال باب من فضائل ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وعبد بن وعبد الله بن عبد الرحمن الدارني قال عبد الله أخبرنا وقال الاخراني حدثنا وهذا من اجتهاد مسلم رحمه الله تبارك وتعالى ومن دقته في أسانينه قد يقول قائل من حادث إلى تلك الأسانين وإلى ذكر أسماء الرجال نقول هذا هو شرفنا وهذا هو عسنا ولم نضيع هذه الأسانيم وأخذ العلم بعد ذلك من أي إنسان من المغطاء ضاع العلم وضاع العلماء فلا بد من عزل الكلام إلى أهله وإلى قائلين فمسلم رحمه الله تبارك وتعالى يتميز بهذا التفنن في الأسانيم وبأنه يجمع طرق الأحاديث فقال رحمه الله قال عبد الله اخبرنا وقال الاخران حدثنا وهذا ايضا فيه امانه الامام مسلم رحمه الله فما ايه الفرق بين اخبرنا وحدثنا هذه الامه التي تقف عند الحرف الواحد قال عبد الله يعني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا وقال الاخران حدثنا ما الفرق بين اخبرنا وحدثنا كلها تمام قلنا كل اخبرنا اذا قرأ المحدث الحديث واستمع الطالب اليه فعندئذ يقول الطالب حدثنا اذا تحدث المحدث والعالم بالحديث واستمع إليه الطالب فيقول الطالب حدثا أما إذا قرأ الطالب على الشيخ واقر الشيخ قراءة الطالب فعندئذ يقول الطالب أخبارا قال إيه فالكبير أن يتكلم الشيخ وأن يستمع الطالب أو أن يتكلم الطالب ويقر الشيخ كلام الطالب قال قال عبد الله اخبارك في الامانه وقال الاخراني حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا هما قال حدثنا ثابت قال حدثنا انا سبن مالك ان ابا بكر الصديق حدثنا هذا من كلام ابي بكر رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحكي يوم أن كان مع النبي في طريق الهجرة في الغار في غار ثول في غار ايه ثول قال أبو بكر رضي الله عنه نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار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 معتقد أهل السنة والجماعة من إثبات المعية من إثبات المعية لله تبارك وتعالى فيه إثبات المعية ومعية الله عز وجل على قسمين معية عامه ومعية خاص هذه المعية العامة أن الله تبارك وتعالى معنا بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى ما يكون من, من نجوى ثلاثه الا هو رابعه ولا خمسه الا هو سادسه ولا اذن من ذلك ولا اكثر الا هو معه نسميه معه معيه عامه وعندنا معيه خاصه وهذه معيه خاصه قسمان معيه خاصه باوصاف ومعيه خاصه باعيان معية خاصة بأوصاف قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فالله عز وجل مع المتقين ومع المحسنين مع من وصف بالتقوى أو وصف به هذه اسمها معية خاصة بإيه؟ بأوصاف ومعية خاصة بأعيان كهذه التي معنا لا تحزن إن الله معنا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم ومين؟ بكر وكما قال الله عز وجل أيضا عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى فهذه معيكم خاصة بإيه؟ بعين؟ بعين موسى عليه السلام وبعين هارون عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام فهذا الحديث ابو بكر رضي الله عنه يحكي يقول نظرت الى اقدام المشركين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه الصديق رضي الله عنه وغير النبي طريقة هجرته صلى الله عليه وسلم فمشى في طريق معتاد الناس على السير فيه صلى الله عليه وسلم وهذا كله من اقده صلى الله عليه وسلم بالاسباب فإن الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله تبارك وتعالى لذلك بعض الناس قد يقول أنا متوكل على الله عز وجل ولا يمتل الأسباب نقول هذا توكل وليس توكل إنما التوكل فيه الأخذ بالأسباب أن يأخذ الإنسان بالأسباب الشرعية لكنه مع رقبه بالأسباب لا يعتمد على السبب لا يعتمد على الإيه؟ على السبب إنسان مريض عليه أن يأخذ بالأسباب يذهب منه؟ للطبيب يأخذ الإيه؟ العلاج لكن لا يعتمد على الطبيب ولا يعتمد على العلاج لأن الشفاء بيد من؟ بيد الله عز وجل فممكن الإنسان يأخذ الدواء يموت بسببه وإنسان آخر عنده نفس المرض يأخذ نفس الدواء يصح بسببه لأن الأسباب بيد من بيد الله عز وجل فالأخذ بالأسباب من الشرع من الشرع لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وطروح بطانا لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تخرج في وقت البكور بعد صلاه الفجر خماصا الطه مسقوطه وطروح تعود بطانا طيب هذا الطير اخذ بالاسباب ولا ما اخذ? اخذ خرج بكر ما نمشل صح نشر اخذ بالاسباب الشرعية. ايضا في هذا الحديث ان الانسان لا يعتمد على السبب. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار اتى الله عز وجل بالمشركين الى باب الغاب. عندما اخذ الاسباب اخذت الصاحب وغير الطريق ودخل الغار وكان عبد الله بن ابي بكر ياتيه الطعام والشراب وكذلك أسماء وكذا ومع ذلك كله اتى المشركون الى باب الغار فقال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لو قال يعني مجرد ان ينظر الى لجده مجرد أن ينظر إلى قده، فمن الذي صرف أبصارهم عن ذلك؟ الله عز وجل، فيرجع الأمر إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين من الذين دل عظ الله؟ النبي وأبوه. الله تَالَهُمَا. قال الإمام مسلم رحمه الله. وحدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال حدثنا معه قال حدثنا مالك عن ابي النور عن عبيد بن حنين عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وهذا قبل ان يموت صلى الله عليه وسلم بايام يعني في مرض نوبه صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر جلس على المنبر فقال عبد خيره الله بين ان يؤذيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده النبي يتكلم عن عبد كانه يحكي القصه صلى الله عليه وسلم لكن هو في الحقيقة يخبر عن نفسه ويخبر عن واقعه يقول عبد والنبي صلى الله عليه وسلم هو هذا العبد عبد الخياه الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر لانه أبو بكر فيه من العبد نبي النبي مطلب في تخيير وأبن النبي اختار ما عند الله لأنه لي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فبكى أبو بكر الناس طبعا استقربوا إيه؟ لماذا يبكي أبو بكر ما الذي يمكن لكن أبو بكر هو يمكن ان رضي الله عنه فبكى ان بكر وبكى فقال يمكن بكر يكون لآبائنا وأمهاتنا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير هو العبد المخير خيره الله عز وجل. وكان ابو بكر اعلمنا به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امنا الناس علي في ماله وصحبته ابو بكر ولو كنت متكدا قليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوه الاسلام لا تبين بالمسجد خوخه الا خوخه ابي بكر رضي الله عنه الخوخه عباره عن النافذة او الطاقه تكون في الجدار او الباب الصغير فالصحابه رضي الله عنه لما بنى النبي المسجد كل واحد بنى بيته المسجد. حباباً ايه؟ المسجد وخفت حبابه الى المسجد باب صغير يدخل منه الى المسجد في اخر عمره صلى الله عليه وسلم أمر بسد هذه الأبواب إلا بني أبي بكر رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وتعالى. حدثنا يحيى بن وحيد قال أخبرنا قايد بن عبد الله عن قايد عن أبي عثمان أخبرني عمرو العاص عمرو العاص داهية العرب. رضي الله عنه ومقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن العرص فافح مصر الذي فتح مصر ففتحت مصر على يد عمر ابن العاص رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب سنة كامل؟ سنة عشرين هجري الوقت بتاع تاريخ ماشينا سنة سنه سنة عشرين هجري عن ابي عثمان اخبرني عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل عمرو بن العاص اظهر اسلامه تاخر اسلم بلما اسلم ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى غزوه ذات السلاسل قال فاتيكم عمرو بن العاص بقى. النبي امره على جيش فيه ابي بكر وعمر وعثمان وكذا فلما امر النبي عمر ظن عمر انه في منزله عليا بين الصحابه فلما امره النبي قال فاتيته فقلت اي الناس احب اليك وهو الامير باء اي الناس احب اليك قال عائشه قلت من الرجال قال ابوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا يفهم من ذلك ان تأمير النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لا يعني ذلك انه احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما انا نعطي الرجل وغيره أحب إلينا منه إنا نعطي الرجل وغيره أحب إلينا منه فليس مجرد العطاء دليل المحبة خلاص نعم النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمرا رضي الله عنه لكن ليس كالصديق فالصديق في أعلى المنازل رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فحب الصحابة كما قال الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى حبهم دين وإيمان وإحسان وهبهم كفر ونفاق وطغيان وعمر بن العاص رضي الله عنه واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبه رضي الله عنه نحبه لانه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب عليا ونحب ابا موسى الاشعري ونحب معاويه رضي الله عنهم جميعا ولا نفرق بين احد منهم كما فرق قطب وغيره فانتقص الاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سيد قطب عليه من الله ما يستحق قال في عمر ما قال من الطعن فيه بأنه خائن وأنه كذاب وأنه وأنه وأنه وكل ذلك مصطور في كتبه إلى الآن فنحب جميع الصحابة رضي الله عنهم، ولا نفرق في حب واحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم فحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان قال الامام مسلم رحمه الله وحدثني الحسن ابن علي الحلواني قال حدثني جعفر بن عم عن ابي هميس ملايكه سمعت عائشه وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه قالت أبو بكر فقيل لها ثم من بعده ثم من بعد أبي بكر قالت عمر ثم قيل لها من بعد عمر قالت أبو عبيدة ابن الجراح ثم انتهت إلى هارة طيب نكفر لهذا القدر ونكبر هذا إن شاء الله فرجمة وفضائل الصديق رضي الله عنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك